وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتينكم بقوته وذروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ لَقَدْ ظهورهم ذريةهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم؟ قالوا بلا شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنكنا عن هذا غافلين أو تقول. وكما ءاباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وكن ما من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون واذل عليهم النبأ الذي منها فأتبعه الشيطان فإن منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها هواه فمثله كمثل التلب تحمل عليه الهب أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص قص قال علهم يتفكرون. سأمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وقصهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المُهتد، وَمَن يُضلِّفَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاطِرُونَ